هذه النار التي كنتم بها تكرّبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبرون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 ومتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أَلَدْنَا وَمِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِهِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِيدٌ وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأن نُؤلؤٌ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إننا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب على السمو إنا كنا من قبل لدعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاين ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإن مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَائِرٌ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوْلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين